بسم الله الرحمن الرحيم آفها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكيا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا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 ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته انتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة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 فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نذرت للرحمن صوما فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتسبه قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا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 وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرّا بوالدتي ولم يجعلني جدارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم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 نحن نرس الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون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 إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاق أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرائب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا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 فَرَنَّ اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْبُدُونَ كُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ رِسَالًا وَصِدْقًا عَلِيًّا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 الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا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 ما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية.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 ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كانت لا رادك حكما مقضيا ثم نرج الج الذين اتقوا وندر الظالمين فيها جثيا واذا تلا عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقام خيرهم مقاما واحسن نديا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 فأم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونهد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا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 يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحدا ونسوط المجرمين إلى جهنم وردا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 الرحمن أي يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحضأهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرجا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى